لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ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 به كل من عند ربنا وما يتذكر الا اول الالب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب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 ذالك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب قل انبئكم بخير من ذلك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 مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, وتعز من تشاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ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 మే అమికు వల్ల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 هُنَالِكَ دعا زكريا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً కదకరీరెహు إِنَّكَ سَمِيعُ కదు فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ ఫుల్మె صَلِّ فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ قال ربي اننا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي اجعل لي ايه قال ايتك الا تكلمن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 تَلدَيْهِم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين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 إذا قضى أمراً فإنما يقول له ఇదో ఎమ్ర ఇయ కూలీ ముఖవల్ హిక్మతరావల్ ఇన్ ورسولا ఇల بني ఇో ఇల قَد جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ إِنِّي قَد جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ إِنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَانْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ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 احس سعيس منهم الكفر قال من انصر الى الله قال الحواريون نحن انصر الله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون ربنا آمنا بما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 وابناءكم ونساءكم ونساءكم وانفسكم وانفسكم ثم نبته الفنجعل لعنه الله على الكاذبين ان هذا لهو القصص الحق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 دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون يا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون ها انتم ها اولائي حججتم فيما لكم به علم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 وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 وَقَالَ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا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 قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءٌ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمٌ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ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 إِكَلَّا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون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 ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَلَا تَنصُرُونَ قَالَ أَقَرَّرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون اتغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون آمَنَ النَّبِيُّ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَإِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا وتي موسى وعيسى والنبون من ربهم لا نفرق بين احد منهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون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 لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي اسْرَاهُ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاءُ عَلَى نَفْسِهِ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاءُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُل فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ تُطِيعُونَ فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتص بالله فقد هدي الى صراط مستقيم يا ايها الذين امنوا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 مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَقًا أَصَابَتْ حَرْثَقَوْمٍ ظَلَمُوْا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ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 وَادُّوا مَا عَنِدْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ أُولَانِ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 فَتَن مِنكُم ان تَفشَلوا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ب بدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون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 اصْبِرُوا وَاتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ ومن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائصا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 غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا హు హీ హీన్ ఎ మూల النَّارَ الَّتِي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 الذين ينفقون في السر والضراء والكظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا ان فُسِهِم ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِم ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ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 ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فلقد مس القوم قرح مثل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 أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ سَبَقوكُم بِبَعْضِ الْأَعْمَالِ فَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا اتَّقَى اللَّهَ مَخْرَجًا ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين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 اذنيه حتى اذا فشلتم حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من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 اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُم فَأَثَابَكُم غَمًّا بَغَمٍّ لِّكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ والله خبير بما تعملون ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا يغشى طائفه منكم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 وَنَيِّبْتَ لِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتِقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ إن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 لهم ولو كنت تفضى غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين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 وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد منن الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياتي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 اَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير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 قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون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 للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم ايمانا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 ولا يحسبن الذين كفروا انما نُملي لهم خيرا لانفسهم انما نُملي لهم ليجدادوا اثما ولهم عذاب مهين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 سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمْ لَأَنَّهُمْ ابْغَوْا بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ الَّذِينَ قَالُوا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 وَإِنَّ مَا تُوفُّونَ أَجْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْلَوُنَّ فِي نَفْسِكُمْ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 لا تَبَيِّنُهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهَا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا اشْتَرَوْا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 فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلنا وقاتلوا وقتلوا لاكفرن نعنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ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 مِنْ عِندِ اللهِ وَمَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ وَإِنَّ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا أنزل نزل اليك وما انزل اليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بايات الله فمن قليل اولئك لهم اجرهم عند ربهم